إذا نصيحتي لنفسي ولاخواني أننا نتجنب الجدالات جاء عند الإمام ابي داوود جاء عند الامام الترمذي وغيره من حديث ابي امامه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما ضل قوما بعد هدا كانوا عليه ليش؟ الا اوت الجدل الا اوت الجدل بعض الأشخاص سمعت عندهم جدالات وعندهم شباه وعندهم كذا دعوا قل له أنت عندك إشكال دي شيء اذهب واسأل أهل العلم لا تأتي تجادلني أنا يعني انا من جهة مانة. يعني ما عندي علم كافي حتى يعني أبين لك ووضح لك وهكذا ارجع إلى العلماء تجد بعض الأشخاص قد يأتيك باشرطه بملازم في بعض الخلافات في بعض كذا قل لك اسمعها يقول لك كذا اقرأ اسمع قل له انا ما عندي المان بالقضايا هذه قضايا الخلاف ما عند ما عندك المان بها لكن قل له ارجع الى العلماء الذين يعرفون هذه القضايا والذين يعني يعرفونها ويتناقشون فيها ويبينون يعني كذا فما تستسهل الجدال بدون علم فيحصل تجاوزات في حق العلماء ويحصل طعن في حق العلماء ويحصل قلة أدب وربما مريضة القلوب وصرت متنافراً مع أخيك ودخل في القلوب البغضاء والشحناء ما لك بحاجة أنت بحاجة هذا أنت بحاجة ان تحافظ على قلبك وتحافظ على قلب أخيك فإذا رأيت شخصاً قد ابتلي بشيء من هذه الجدالات واعتبار أنه قد سمع له ما سمع من كلام فقل له ما انت بحاجه إلى هذا ما دام ان المسائل هذه لا يحسنها ولا يدركها عن قرب ودقه والالمام إلا أهل العلم الذين دخلوا في الذين يعني دخلوا مصلحين من أجل يعني سد ابواب الخلافات فهذا ليس الي فمن هنا تبسد باب الجدالات وتسلم انت ويسلم اخوك فلا تتجاوز في حقه ولا تتجاوز في حقك ولا تشفه رأيه ولا يشفه رأيك ولا تعدى في حق العلماء أن تتعدى من هنا وهو يتعدى من هناك هذا كله كما سمعتم من لم يأخذ بهذه الآداب وبهذه التوجيهات يعني قد يأتي يوم الأيام يقع فيما سمعتم في بغداد شحنة في زيادة على هذا من مضاربات من كذا فحرص بارك الله فيه على الأخذ أخذ بالتوجيه ولله الحمد والمنه لما كنا طلابا لما كنت أدرس في دماج حرسها الله فكنا الحمد لله نهتم بالحفظ نهتم بحفظ المتون يعني بحظ الأحاديث بحظ مثل ألفية العراقي في المصطلح ألفية ابن مالك في اللغة كنا نشغل أنفسنا بهذه الأشياء ما كان عندنا وقت نضيعه في الجدالات وما جدالات خذنا ساعات وذا جادل وذا عنده كذا وذا كذا إلى اخره وكنا هذه القضايا ما يتعلق بخلافات وكذا نتركها على الشيخ رحمه الله وما وجهنا به سرنا عليه والحمد لله يعني تيسر للصنف هذا من الطلاب شيء من العلم في وقت قصير وبعض الطلاب قد ترى له سنين ربما عشرات السنين وما تيسره يعني من العلم ما ينتفع به وينفع غيره به وقد يكون عنده شيء من العلم لكن ما رزق للنفع به ما رزق الإعانة على نفع الآخرين بما الله ما يدريك أن هذا يكون من أسباب يعني عدم يعني قبول التوجيهات وقبول الآداب وكما هو مجرب أن الطالب المبتدئ يكون عنده تطلعات إلا من رحم الله يكون عنده تطلعات يعني إلى الظهور إلى الجدال يكون معجبا بكلامه ويظن أنه لو تكلم أن كلامه إيه؟ يعني وربما ظن أن خطاباته وأن كلامه وكتاباته أحسن من كتابات العلماء ومن كلام العلماء. هذا هذه مرحلة مشينا عليها وعرفناها ونجانا الله منها الله منها. فكثير من الطلاب لحال كون في ابتداء طلب العلم يكون عندهم النزوع إلى مثل هذه الأمور. فيحذر الطالب من استرسال في الشيء الذي قد يكون معيقا أو مؤخرا له عما يحتاج إليه من خير ومن نفع لنفسه ولإخوانه فأنصح طلابي حفظهم الله جميعا أن يحرصوا على الإقبال على طلب العلم الإقبال على الدروس الإقبال على أخذ الفوائد سواء كان من خلال البحوث من خلال التحقيق من خلال تأليف في مسائل وفي أمور هذا في حق من كان يقدر ويحسن ذلك شغل نفسك بالخير، ولا تبقى تضيع نفسك في الجدالات تعلمون بارك الله فيكم أن بعض الأشخاص يعني يجلسون في الفتنة حتى ينتهي عاش خمس سنين ثلاث سنين أربع سنين أكثر أقل تأتي فتنة ثالية وعليها يجر يقول له دهرا عمرا نحمد الله أننا نحاول ما استطعنا الا أن نشغل انفسنا يعني كما سمعت كثيرا بهذه الامور وانما المطلوب ان نشغل انفسنا بما يعود علينا بالنفع وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه